حتى إن هو لما كان الربيع بن خسيم يأتي باب عبدالله بن مسعود كان من شدة ورعه وانجماعه على نفسه كان دايما حطته الشه في الأرض لدرجة أن الجارية ظنته أعمى من قتر ما بيرفعش راسه أبدا فكانت إذا فتحت الباب وجدته تقول لابن مسعود صاحبك الأعمى بالباب فيضحك ابن مسعود على اساس يعني المرأة ظنته من شدة يعني يعني نظره في الارض وانه لا يكاد يرفع بصره فيه جزء اسمه زهد الثمانية من التابعين يرويه ابو نعيم الاصبهاني صاحب حلية الاولياء بسنديه الى علقمة ابن مرثد فذكر ثمانية من التابعين وذكر بعض أحوالهم وبعض كلامهم على رأس هؤلاء الربيع ابن خثيم رحمه الله وأنا أحريص الحين أن أجيب لك بعض كلام للربيع من هذا الجزء النفيس هو جزء صغير في عدة ورقات نشر من عدة سنوات قال على ابن مرثد عشان انا مش محتاج أقول لك الربيع وثق ويحب عين ولا حاجة لا ده حاجة فوق اوية قال على القبنة ابن مرسل انتهى الزهد الى ثمانية من التابعين فاما الربيع فقيل له حين اصابه الفالج لو تداويت فقال لقد علمت ان الدواء حق ولكن ذكرت عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة كانت فيهم الأوجاع وكانت لهم الأطباء فما بقي المداوي ولا المداوى فقيل له ألا تذكر الناس تطلع كده تعز الناس وتذكرهم بالله قال ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ عن من ذمها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 صلى الله عليه وسلم لو رآك لأحبك وكان الربيع يقول أما بعد فأعد زادك وخذ في جهازك وقن وصية نفسك اللي انت عايز تعمله لنفسك عامله بيدك الورثة مش هيعملوا لك حاجة الورثة هيطلع لهم ميت واحد يقول له الحي أبقى من الميت اذا كنت عايز تعمل نفسك صدقة جارية مثلا اذا كنت عايز تعمل شيء من انواع البر كن وصية نفسك مفيش حد وراك عامل حاجة حتى لو افترضنا حد عايز يعمل حاجة ممكن يطلع الف مثبت عنه كلامه ده كلام يعني الحقيقة كلام نفيس يعني هو لما ترك التداوي قال لقد علمت أن الدواء حق وطبعا ال الكلام الفصل زي ما احنا قلنا ال في الحلقة اللي فاتت أن التداوي جائز مش واجب وإنك إنت لو صبرت على إن المرض أنه يعني لست آثما في هذا وكان الربيع رحمة الله عليه يقول لا كان من أحواله أنا ذكرت شيء من أحواله من أحواله يقول أبو وائل أبو وائل ده أحد كبار أصحاب عبدالله بن مسعود اسمه شقيق ابن سلمة يقول خرجنا مع عبد الله الو ابن سعود يعني ومعنا الربيع ابن خسيم فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر حديده في النار فنظر ربيع إليها فتمايل فثق لما شاف النار الحديد وأزلنا الحديد فيه بأس شديد النار بتعمل إيه في الحديد وهو حديد كيف تفعل باللحم والدم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 فلم يفق ثم رابطه الى المغرب فلم يفق ثم انه افاق فرجع عبد الله الى اهله جهاز الاستقبال كان عند هؤلاء كان عفيا واي انسان يسمع كلام الله ورسوله ولا يهتز له عند اشكال في جهاز الاستقبال يبقى ينبغي ان ينظر الى نفسه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 لكن لما فشى هذا الزهد والتجافي عن الدنيا بصورة ملفتة وبصورة كبيرة لا سيما في عباد البصرة يعني يحيى بن سعيد القطان اللي إحنا كنا نتكلم عنه من شوية الإمام أحمد عليه كان يحيى القطان لما بيسمع القرآن كان كان كان يغمى عليه فقيل الإمام أحمد ابن حمبل وكان الإمام أحمد ما بحبش القصة دي فقيل له في ما حدث ليحيى بن سعيد القطان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 وأنا في ابتدائي و... واعدادي كده لما كنا نروح الموالد اللي جنبنا في ال... الرياف والكلام ناس يقعدوا ايه يصحوا يذكروا الله, الله الله الله الله وبعدين يعني من كتر بقى يعني كل ما يعني ال... ال... الوقت يمضي لابد انك انت تشتد في التمايل لدرجة ان يعني كان الواحد منهم من كتر ما ب... بيميل يكاد يصل برأسه إلى الأرض ويلف يعمل دايره كاملة برأسه وخلاص وصقشوا فروز بعض بقى خلاص اخذته الجلالة طبعا ده لو واحد عمل كده وقعد يلف بدماغه كده حيدوخ شيء طبيعي حيدوخ يعني لا القرآن خلاه يصعق ولا الذكر خلاه يصعق ولا ذكر الله يعني دخل في قلبه وعمل في كده إطلاقا داخل من كتر مع عماله إيه يلف برأسه ده كثير من هؤلاء كانوا يصعقون عشان كده سعيد المسيب لما لقى العمليات دي في الكوفة والبصر والكلام ده أنكر هذا أشد الإنكار لأن سعيد المسيب كان من أهل المدينة. والمدينة دار السنة والهجرة وكان أيام سعيد بقى أشوف كان الصحابة كانوا متوافرين يعني سعيد مسيب أدرك من أول عمر بخطام تنازل وصح سماعه من عمر كما قال أحمد بن حمبر رحمه الله وإن كان بعض العلماء كان بحاتم الرازي قال ندخله عن عمر في, في, في المجاز يعني, في يعني متصل المجازا يعني لا لكن هو سمعه ورقل الحاكم في المستدرك عن أكثر أهل الحديث أنهم يثبتون سماع سعيد مسايد من عمر ابن الخطاب. فشوف بقى لما سعيد بقى أدرك من أول عمر الخطاب ونتنازل فاتعلم صح فكلما يصل بقى أن في واحد سمع القرآن أغمى عليه وصاعق الكلام ده كان يقول هاتولي واحد من دول وأنا أخليه يععد على الجدر من فوق وسأقرأ عليه القرآن فإن سقط فهو صادق طبعا هو لو بيمثل وهي أعمل على جذر هنزل على جذر أبته حيموت فسعي المساعدة عايز يقول أكثر دو دول بيمثله لكن لا نستطيع أن نقول مثل هذا في لا سيما في من استفاضت شهرتهم وإمامتهم وأجمع الناس على زهدهم وعلى ورعهم زي يحيى القطان لما أحمد محمل يقول مع أنه كان ينكر شيئا ينكر هذا كان يقول لو استطاع يحيى أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه عنه فجهاز الاستقبال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 وهم دول الحنفية اللي انت تشرب من فلما يكون المياه نزل ملوثة شيء طبيعي لما تصيبك الأمراض والاسقام بتبقى معذور فانت لما تنظر إلى تقرأ مثل هذه الحكايات لا تتصور أنها من أساطير الأولين لا بل هي حكايات صحيحة وصحت بالسند الصحية ونحن في علم الحديث